in فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن Oh, no. يوم تأتي السماء بدخان مبين يوم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون <تصفيق> أما لهم ثم تولوا عنه وقالوا مؤلم مجنون إنا قليلا إنكم عائدون يوم نبعطش إنا منتقمون Oh, لكم رسول أمين وأن لا تحلوا وإني عزت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم فدعا ربه أن فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون وَتُدْخِلُ كُلَّ بَحْرٍ حَرَّهُ وَالْأَندَهُ جُنْدٌ أَن تَرَىٰ مِن جَنَّاتِ لحمة كانوا فيها فاكين كلا فما بكت عليهم السماء والارض فما بكت عليهم